بسم الله الرحمن الرحيم ويل الذين إذا على الناس يستوفون وإذا كاروهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا كتاب الفجار لفي سجين وما أدرى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 كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوب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 قلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على